بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إ ذ ا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا ا ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ى ولسوف يعطيك ربك فترضى 「الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى ف م ا اليتيم فلا تقهر واما ا ل س ا ف ل ا تنهر و أ م ا ب ن ع م ة ر ب ك ف ح د ب